معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فأنجيناه والذين معه برحمة منا فَتَكَرَّمَ نَادَا بِالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَتَكَرَّمَ